بسم الله الرحمن الرحيم قاب والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنكُفُّ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمْ ما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من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 أرَكَان فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا ظِلٌّ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا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 من ناعل الخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرين ربي ما أطغيته ولكن كان في ظلال بعيد.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 ان في ذلك لذكر لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد ولقد خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام وما مسنا من لعب